بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم يقدم انهاري تجري من في الاسلام الشهاده بارك الله فيك درجه الرقيعه يختار الله لها من يشاء من رجال ونساء يكي أن تعلمي أن الله أعد للشهداء فلا عين غأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب شر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواثا بل أحيانا يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم الا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يجب ان تعلمي بارك الله فيك أن طريق الجنة محفوظ بالمكاره والإبتلاءات إن ثمن الجنة غالي أيتها الغالية إن ثمن الجنة غالي أيتها الغالية يجب أن تعلمي أن طريق الجنة صعب وشاكل فيه تبدل الأرواح والمهج وفيه تبدل الأموال ومن أجله تراق الدماء. يجب أن تعلمي لما كانت السلحة غالية كان لابد أن يكون الثمن غالي لما كانت السلعة الغالية معالي رخيصة لا بد دون الشهد من أفر النحلي فإليك خبر أول شهيدة من العابدات الزاهدة كانت سميه ضعيفة في صباها ضعيفة في شيخوختها فقد كانت امه مملوكة ومجتمع الجاهلية لم يكن يرحم العبيد والممالك أسلم عن ابنها ابن الذي يحقق العدل والمساواه للجميع فقرأ على مسامعهم كلام الله فانشرحت الصدوق واقبلوا على دين الله يتعلمونه ويعلمونه دخلوا في هذا الدين وهم يعلمون انهم سيدفعون الثمن غاليا فلقد كانت قريش تعذب وتضطهد كل من اسلم فمن كانت له قبيله حمته قبيلته ومن لم يكن له كال ياسر فلقد تفننت قريش في تعذيبهم فلقد تفننت قريش في تعذيبهم ضرب وجوع وعطش تحت أشعة الشمس المتهبة كادت نفوسهم تزهق جوعا وعطشا وتعذيبا لكن كان صوتا من السماء يناديهم يا نار كوني بردا وسلاما على آل ياسر كما كنت بردا وسلاما على ابراهيم لكي أن تتخيلي أي الغاليه تلك المرأة الناحلة الجسد الكبيرة السن وهم يصبون عليها صلوطة العذاب <تصفيق> أمشي بجناني وبقصري أكرمني ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري تخيلي تلك المرأة العجوز كبيرة السن وهم يصبون عليها صنوق العذاب والعذاب يشتد يوماً بعد يوم وجاءت المواساة جاءت المواساة للأسرة المعذبة في دينها يوم مر عليها نبي الهدى والرحمة ورأى صنوف العذاب وهي تنهال على تلك الاجساد الضعيفة فواتها بكلمات كسفة كلمات تختف حدة العذاب كلمات تعطي للايمان طعما وللحياه معنى وقيمه طبراً آل ياسر طبراً آل موعدكم الجنة طبراً آل ياسر موعدكم الجنة فصنعت تلك الكلمات في تلك النفوس عجب العجاب صبر وثبات فالسلعه غاليه يا سلعه الرحمن لست رخيصه بل انت غاليه على الكسلانك يا سلعه الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك ورده ايمانك يا سلعه وقد عرفت بارخص الاسنان طال العذاب وسميه تتحمل واسرتها أنواع التنكيل والعذاب والارهاق كل ذلك من أجل الله ومن أجل دين الله جل في علاه كلما زاد العذاب طال الصبر والثبات فلم يعودوا يطيقون رؤيتها ونفذ صبرهم من صدرها فاخبروا أبا جهل بما يلاقون من عنادها وشدتها وثباتها فأقبل في مساء يوم ومعه من بني مخدوم قد جاءوا وأشعلوا النار في دار آل ياسر ووضعوا أيديهم في قيود الحديث وصاروا يتفننون في تعذيبهم يذبون اجسادهم بالسياق يخزونهم بالخناجر والدماء. تقول ذلك وهي في شده العذاب ويصيح ابو جهل تذكرون محمدا بسوء وتذكرون الهتنا بخير او لكمو سمنا او لنقتلن فترد عليه سميه بؤسا لك ولالهتك فيشتد الغضب بابي جهل فيضربها في بطنها برجله، ثم يطعنها بحربه كانت في يده لتكون أول شهيده في الإسلام. فسجلت في ذلك سبقا جهاديا بين أقرانها وبين أخواتها المسلمات. قدمت درسا على العزة والسباس. قدمت حياتها لتعطي درسا على العزة والسباس. تساءلي بارك الله فيك. تساءلي رعك الله. على ماذا تربت تلكم النساء على الموضوع وآخر الصيحات وعلى أكاديمي الدار أم على ماذا رباه عم الفسق في الأوطان فقد تركنا سنة العجنان أضحت فتاة اليوم أكبر معرض للنحم حتى خلف عرضان حينا ببنطال رجالي. وساره بلباسها المخزي كالسعداني ما قلدت اما لها ولا جده بل قلدت اوربه الشيطاني تساءلي ايتها المؤمنه كيف كنا يقضين الاوقات على الشاشات والقنوات ام على ماذا اما ان وانت تنتمين الى نفس المدرسه مدرسه لا اله الا الله ان تنفضي الغبار وتشمري عن ساعديك فانت مطالبه بالقيام بالدور الذي لا بد منه لا بد ان تصنعي لنا الابطال لا بد ان تربي لنا الاجيال لا تخشى وتصابر <تصفيق> كي ترضي المنان القادر كم طابت تدعو فجزاها حلل واسا واساور no le